هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملاك رب آيات ربك لا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْحَلُونَ له عشر uri فَإِرَا الله جَزِ رَبّاً وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَن تَبْقَى كُلُّ نَفْسٍ ويمان كنت في غيتان تلفون بَنكم فَقَبضَ ضِرْجًا تَرِلِ يَبْلُو أَنفُ في مَنَأَتَكُم إِنَّ ربك سريع